مُسَمَّنٌ عِندَهُ وَأَجَلٌ مُسَمَّنٌ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَرَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 للبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بِهِ يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم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 يَفُوْ عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَاءَ الَّذِيْنَ قَفُوْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ يَا لَيْتَنَا نرد وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوْ ولو رد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 وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَهُزُّوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَهُزُّوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مبدل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 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ إِلَّا أَوْ يُغْنِ اللَّهُ يغلله وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ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 زينون والذين كذبوا بآي إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا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 قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينك من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا يُقَصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَقُضِيَ الأمر بيني وبينكم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 حَتَّىٰ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ ثُم يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا الموت حتى اذا جاء احدكم الموت توفى رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطوا الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هذه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 حديث غيره وانما ينسى ماك الشيطان فلا تقع بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون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 يطيل في الأرض حي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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيَّ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلاَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُُّنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ أُلَبٍ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 وَلَوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنْ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 ذلك هدى الله يهدي بني من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قَتَدَهُ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 تُبَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحق وكنتم عن آياته وَكُنْتُمْ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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنة تِمٌّ مِنْ نَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ قُنُوزٌ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لقومين.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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 وَمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ تم رو نیوم رو یا بها قل انما تند عند الله وما میوشری كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه وکل مو مو تہ شرون آ رہیم کل شہبل مرولی م کرولی مینو لرو مجلون وکد جل پل عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 وَيَطْرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْيِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْيِثْمَ سَيُجْزَهُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 هديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 فَقَدِ اسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلًا وَلَ النَّْ مَثوكُمْ خَالِدينَ فِيهَا إَِّ مَ شَ اللَّ إِنَّ رَبَّّكَ حَكِيمٌ عليم وَكَذَالِكَنُ وَلّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعظَابِمَا كَُوا يكْسِبون.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 ايَ شَأْءٌ يَذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا انشَقَّتْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَا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 اشاؤوا بزعمهم وانعام حر مد ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزيه بما كانوا يفترون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 سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم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 قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُوِلًّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اَمَنِ الطَّرِ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ بُهُورُهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 انكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء اهداكم اجمعين قل هل من قوم الذين شهدوا ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهوال الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهو بربهم يعدل قُلْتَ عَلَاوَ اَكْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن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 وَتَفصلَ لِكُلِ شيءَي وَهُ دَو رَرحْمَتَ لعََّمُ بِِقَ رَبِّهِم يؤمنُِون وَهذاَا كِتَابٌ آأَزَلن بََكُ فَتَّبِعوا وَاتَّقُ عََّكُمْ تُررحَمُون أَ أن تَقُُون إِ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 فمن أظلم ممن كَذَّبَ بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاب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 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَى صراط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 وَهُو الذي جَعللَكُمْ خَلَْفَ الأوْضِ وَرَفَع بَعضَكُمْ فَوْوقَ َعَضادَ رجات وَرفَع بَعْضَكُمْ فَووقَدعَضادَ رَرجَاتِ لَبَلُ وَكُم فِي متَكُمْ إِ رَبَّّكَ سرَيعُ العطَابِ وَإِنهُ